إن في ذلك لآيات لكل صبار شفو وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَارٍ كَفُوْوَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَأَخْشِوا يَوْمَ الَّذِي لَا يَجْزِي وَالدٌ عَنْ وَلَدِهِ فَكَمْ يَوْمَ يَوْمًا لَا يَنْفَعُ وَالِدٌ عَنْ ولده وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازِعٌ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ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 ما لكم من دونه مولى من ولا شفيع أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَايِ إلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعُودُ إلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِكُودَهُ الْفَزَنَةِ مِمَّا تَعْدُونَ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 عشر كان عشر في بقولي اللي عذامية كذبان وحنا كمدي هاي عشرة دي نوسعون هاي كنا سبع سناء تفسيرك برقانك الكريم كا دعية لبعضنا آيات ذات بوكا طبن من سورة اللقمان كندها هي تبعنا آيات من سورة السجدة كندها إذو جد دعية لبعضنا حاجة معناها نعصير ربي أوروك العربة هي صورة الأمم وصورة ما كذا عقائد أو الدين أيها ليسي ما تقال تعالى حبيو حجر ومنفوحة يسلم هوقامية وجهه نفتيسة إلى الله ربك قلق عابده هوقامية وهو, وهو إسقه مركه نفتيس هوقاميي محسن ضاعات فقد وحاذى استمسك إنه قبصي العروة المريك الوثق الصغنام بدن وإن جود أن لا بقي وإلى الله إبا وإنا حق الله إلا إلى غيره أحكى لورك مجرى أي عاقبة الأمور تلايال أردنبى دولارها تيود والجوحة التي المامي أركان الإسلام كأنا أركان الدين هدى ليهاد إنا يصدع ككوفنتو الإيمان والإسلام والإحسان إيمان كلي أكامبو ككوما كامب. إسلام كونا شامبو ككوما إحسان كونا وركن واحدة ومراقبة الله عز وجل خب إذا عدين لا نخذه أو على سمين عبادة أمر ونهي حدوه على يسفر للجزان عييحي يادوه على يسكر للجتاج عييحي وحاكنا اللوغ بزنايا كنا اللوغاتك أيو اللي درتي إنايهاته قولك أيضو أركان تياد برطاباتي قفك الله يسبيه وخقان سما أمره وناليا إيمانك إيه إسلامك بيت المانت وهو محسن إحسانك بيت المانت عمرك الرسول كعليه عليه صلى الله عليه وسلم ملك جبريل عليه يخبرني عن الإحسان نبيه وغفر سري أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يرى؟ كل ما ركع الله يديه أو هي أوكف رأيت جذانه وينو كاره بين أذكاره وألك صعرا من العساني تلا أي أنجلي إسلام ركع داعدني ما وإن يارنت تاع أنت, انت ما ركع بسلاج حريق أنقين وضرب دجتا الور وصاع عروة الوصى وعوذ لا إله إلا الله محمد رسول الله ما عروة الوصى إلا مRECT أننقول إن من كفسله وجود باي وامد ومن عاد يسلمه قاميا وجهه النبتية إلى الله الله وين واعته قاميا لا إلى غيره أنا كلام لحسنائي إذا عادية إلى كلية سيئي أحد كلوص ضي حسين ياهي مال و هو شبع امركم الله ليس ديغه كان سمي محسن تعدي يا اخلاص حساب هو اخلاص والله اعدي يا اي عباد صميناي اي كدبتاي ان صني من قلبي قلبي شجيرتي ساي كسو غوداي فقد وحا دبا استمسك كائن قبسده كو دغاي بالعروه المريك الوضع سجنام بدنا نقوله ولا إلى إلا الله وإلى الله إلا عق أي عاقبة الأمور أخينا العريف دمبي دوده عتيوي أو الدنيا وحول ما نيزه يا رين إدلكت إلى هذيلا ما نيزها زمان اسقعدون كالهور جينا يا لا حساب مايا كنا بالمرين أيو خديم مرك حقه فصول كتصوير لوجود بينا يا لا لا كف هذه لي الدين ديدا هذا اسمكم مرجين ك ومن كفارا أحدك على بنيه ديدا فلا يحزنك فصل الله يوسفكم مرجين كفره قال لمد يسأوا هذا يا يومكم مرجينين سببكن وعو إلينا أنجب لا إلى غيرنا أحدك لهذا كيفا د أيام مرجعهم كوا كبنيه حق ديدي دي. لا بشر ضواعتي أنا إيمانايا حتى إيه مادانا فننبهوهم وأشيغينا بما وحيئي عمليلو سمعي ونك أبا المرينينا إن الله معبودك حقا عليهم ألا قام بدا بداة سدوري بما في القلوب الله بيالكدادو حقسوغن بواقوم بدا ياهي أفوحي كصوبحي إأدن لغا سمعيينا ومن باب أولا وكدران ياهي الله أروحي كجير أقادي إذا وعيال هذا الذي يبدأه والقوة هنا حيث قد ذهبه كلها قولة هذا الحق بيني شيء إن الرسول كان لقوانين أيه إنه إسكم مرجيو. أيها ربي آياتين قولة المامي قال تعالى فبعو يري وماتعوهم وعنوا الراحين إنها قوة حق بيني قليل المتقبنة ومالما يأدونك كنو اليهين بيوحد على الله آيان بلنانك جوغ آيان وحانو ما كغانالنا نضرهم وعانو عذاب دباتي غليلينا او ودا كلو يمران فين معين الى عذابين عذابانو دباتي غليلينا او لوق قصبايا او ميل كلو ما جيرتو عذاب قاسو غليذ ينقلب سن عذابات وهك ايا عذاب كوا بالمريناينا كل كوكواني قال الله كاغفلن حيثو مرجون حقي مركات غارسيسي فكنين عاداي سي قف كان ايمان با لهو تلغلي وعد شنو لي وايو هني قال لي هي شكا دانا داك بعه سوره دمكي وين انت جاءت لي ومنح كفر حق بيني فلا يحزنك فصون الله ويرسلكم مرجين كفره قالوا بي دعوا قالوا باي فحبيا ينكم مرجين الينا ان قال الله أيام مرجعهم انت حق بيني شيء لا بشدونه بطي تبد عندنا فنون بهم ما وشينا اما هو الله وحي اي عملوا الدنكا كسمايا من الكفر والمعاسي إن الله معبود حق عليهم رقي أخوان بنا خب أخوان بنا بذات سدور بما في القلوب لا بها القدرة دوعة كجرة أيها أخوان بنا يبدو إلي يمدنا من باب أولى وكأو حسن وكإن ملو نمتعهم وعنوا قليلا متكبنا ثم كذل نضرهم وعنوا ربات إلى عذاب عذاب غليب قل لفسن ولا إن سألته من خلق صنوات سيدين وإن بدنت الماني توحيد كان ربوبية دلليلة. الليلة الليلة وخالقها ورازقها ومعيها ومعطيها ومميدها ليس كما هاي سنة وحفلت وضعها بني ماذا لما أرى هو حلق لدو دي جيري ألوهي مركز عبادتي مان أيها إلهية غير كلا وعابو دي جيري أو بريدة هي بخنتها هي توكلها هي رجاء وحنا لقيين النماض خدني ما ذو مقايصنا وكان يجول لويديئي هي جوابتك بحيا على تعالى وليني لهو دارنايا إيجاديسيا على مديسيا جلال كيسا أيوكو دارنايا ولا إعزتي شرف تيدانكو دارتي إن سألتهم حدادكوا قالوا بين ويديسد من أحد هداد ويديسد خلق أمي السماوات إلى ريال إيوال أرضه ولا ريال أحد كأمها داد ويديسه وحات إلى ذمن خلقهما إلى ريال كإيوال ريال كأحد كأمها وأكما لا يقولون وحي أرنايان الله بأمي وحات كل شيء تلامعه من حقه ذو عدائي وإلا إنه أمي بأي قل الحمد لله حدث بحق جاراتك ما بذلوا عبودي لهذه لكن قوم تجارات وهو يال او هو ابوره ونسغاه ان سجنوا جاراتك حتى ما ودان ما حدوا ودان وحال نو دوي ما نعبدهم إلا ليقربون الى الله مجاز مجاس كل ما هو اغنى انه هؤلاء شفعون عند الله إذن هو ليس قد ضع إيماني الله أرتي ملكي الله تقول أين شركائي الذين كنتم تسهمون قوات أرنجي تألاكي وحكا قبانايا الله مانت ما ألاك تأجي ناري وات أول واحد ألاك قرب وده تان هو ليس ويدين حتى يرسم رهدات قرته أحد خالقه رازقه ألاك لقي إنو ياي. أدمرك وحك غير الله ونوحنا أبور وحنا عمت السينين أدرب حقه سيوا غرتوا ورضاي كل واحد ترى اني صبنو العمد مهد كل قد لله ربي قر له اعبده ايها الاسكال بل اكثركم ايجا بدنكم لا يعلمون غرم ما يا وهي عباديه شكري هي طاعمضا يا وحن مدن با كره غرم ما أوي. لله ما في سماوات ترى يغودوا قول اليا ويحا كسغن غلود لك لكي باله خلقا ابو ريش مولاي وملكا هنس مولاي وتدبيرا مامول مولاي وعبيدا ادنس مولاي وتصرفا اجاسيمد مولاي وحكما انت باشا عمر الله امر ان الله معبود حق هو ليس لك اي اله غني خدنه وحيسا كصار فقير الله لبعينا يسوي عذو ما بعنا كليجي باخذنا الحمين على الله مهديه حبي سوا حكيم مدى واعنا اللهم عزيه دفاترك ما تموت حدوا مراش قاركوت وحقا ضام دفاتك أنا لا ولا قرف صبي مركاوي حساب تبي ادالد بوعقوم موري حبيك له وحكيم منا يعدن وفضل وفضله يرحمه ولو الله يبان كلارتي إن حداد قال هذا ويديس من أحدك خلق أمي السماوات من رجال أمي والأرض من رجال أمي لا يقولون كذب وحيلها يا الله ما خلق السموات والأرض أمي أقول وحاتر هذا حداد سو جرتين الحمد لله حق عظيم درتي الله ما تقوله إلى ما هذه كجارتة حداد مر جرتين وعو أبو رئيس قيم بل أكثرهم بدن لا يعلمون وحمئك لله ألك لقبال ما في سماواته والأرض دوليالك إياه إلى ريالك إياه أنت ودحيسا إياه مخلوقك ودقا ألك لقبال إن الله إله هو إله الغني ألك سكدا وخضناه الحميد ألك الله مهديه وحكي سوريك إمادان وحلقهم ديه لكم هذه كيمة ويحمده أولياؤه أولياث الرميس الرعدي من الملائكة ومؤمن الجن والإنس أيها دائما ما هذه نيسوه كل عاسي جسارة دم ملك ولو أن ما في الأرض من شجر هل كان محيط الماميس علمك واسعني ما ديس انت بضع ايديا انقاسة اللي قدقو انت قيد قلم اللي قدقو انت النفلا كخانيان نخضار وكرميالك كرانيالك ده اللي قال انت قال انت بدا وحدمان يا بادا وحدمان يا جيدا وحدمان يا نفلا يسكون علمي يبدمان كل كانمي بيسواسني ما بيسار قال تعالى خذوه جني ولو قر ثبت اي سجناته انما في الارض قلت القدس وخصا كو من شجرة شجره جيده الاغلام قليميه إنت جايز عن القتل كلمات دي الله ديجو والبحر وحبذ البيان يمده والله الله انقاص كده من بعده بعد البحر بحر كان عندنا و أربعنا كذا لنا سبعة أبحر تضرب بدو كان دارو ما نفيد ما يندامات كلمات الله الى كلمة visa ما يندامات ان الله هي إلى عزيز ألا جوا Oi, xarrafi, uhdan taj, u uhi, xarkaregut, hakimul, għallemme ammuli, uhdan eksen, uhmurtiile, ushajla arka, uhmeshukua, uhdan eksen, digum, uhajajadan kassi bala, uhdan eksen, uhdan eksen, uhdan eksen, uhdan eksen, uhdan eksen, إنه يندمان بيكور دمان لك قلقة <تصفيق> واحد لا لها بطنبا عمر قابطي ماهان إنه كلمات كيره بطنبان كره لكن تناقب قبيسي ولو أن ما في الأرض من شجرة أغلام والبحر يمده من بعده سبعت أبعر ما نفيدة كلمات الله إنه يندماني سكاستهدين ليهله بيتا عديسي قلقة تيبي <تصفيق> <تصفيق> حوغى <تصفيق> درد ولو غورسبته وسغنا دو انا ما الذي سيغ في ارض الالك غديس كو سغنا من شجرة غيده ان اغلام اي قلم يالي حتى يسغناته والبحر انت الضه بيانا يمد ابوه ان قاسه بحر وبيهينه ان قاسه لو بدل اولي من بعده بعد البحر طلع كغزال سبعه ابحر تضرب بدودو كلي ما النفيذ ما إذا ما كلمات الله إلى كلمات إذا معلومات إذا ماذا ما تن إن الله معقود حق عزيز إلا جواب صرفما تن أمكنك أذكوي أرنتي سايمال مرتوي إلى كاريمان كريوي حكيم المامول ونحسن قمر تلوه وهذا عزيز هو غالبي أي حذنا مع ذلك صقوة هيغلبلي أي وعن حكمها أقوم ماموله أو عبر مركل عبلي واحد ايجابيه مايا كل كاشو حكيمنا ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحد وحتى لو جواباي اودي مشريقه وقالوا او كفار قريش كميد لو جواباي وربي ابن خلف ذا الاورنجيري وربي خلف اي الله وقدره الله أو انتو النبي كيف يخلقنا الله خلقا جديدا في يوم واحد ليحاصبنا ويجازينا ونحن خلقنا أدوارا وفي قرون عديدة وحاولي الدنيا ذو عبار بيش وجيرتي انت أنا أمبال أبونا وأنا أمبال أبونا وأنا أمبال أبونا انت أمبال أبونا أمبال أبونا سأولي حكرتاو هل من الله قولنا قدرتي ذي سكراني هل كان الله جوابي ما خلقكم ومتى ليدن أمي ولا بعضكم صوبيحدا ليدن صوبيح دانو إنكم ساو تربذا إلا كنفس واحدة كخلق وابعد نفس واحدة هل نفاه هل روحه ليدن كملا أو إنزين الأبوري لصوبيح إيه ما كلهو البدنا سادون تينه لوتي أبوردي ليدن أبوري إيه صوبيحدا ليدن صوبيح دانو مدا يومي وعول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون أمربوب حين أيا كل نفخي البدن يمت كليئة أكتس ويساك ميت سيدا مركا كي لو كجواب ياسي قانا الله عنانتي او لي ركاك قال أبا يبني خلافة قدرة الله يسكتاك اليوم إلا هواناكم أغلاواناك واركا ألا إن الله سمين وأكو مخلة يوحى تقول هذا شيء وأنا أكو جدة وأحسن من يسيء مخلقوكم أبوردها الله يدين أبوري ولا بعضكم صوب عندي دفن الله يدين صوب شيء إلا كنفس نفع يوم بيلميتاع أبوردي صوب عندي واحدة مده من الله معدود عقلا صنيع الله مغلب بدن محلوه هذا لا يريك بصير كجدة أركايا وأحلص سميه يدمني ألم ترى أن الله ما جاز قدرة الله يهضنا الخونية يصدوا أمة ملو أيا لنا حسوسيا قال تعالى حبيروهيل علمتنا ما وادنا غين كلاك الله هذا اليوم أنا الله رب العقل عبده كم يوري جلية الليل هذا كيفه في النهار مالك جدي هذا قلينا يا فيزيد النهار ما يابلا نا يا وينغص الليل حلينك ييرانك وبالعكس هذانا ويجري النهار مالين تيبو غاليه في الليل حابنك قدي فيزيد الليل حابنك بابدانيا او يا قسننا مالين تي وادن ميسه وسخر اللواه فديديه الشمس قرح ديه والقمر ضيع كل مجلارك قرح ديه ضيعك مده يجري واسونا الى الجلي مضل انت الله غار مسمن لو ما عابي اوه مركه دنياك دو دوميشو فإذا برق البصر وخصف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ واختقى إنت لا جار وصعنايا وأن الله أعب بما تعمل وعصمين سنحوني زنبا خبير حقق قلبه إياه ذلك سببك نوعك لبما وحوية بأن الله معبودك حقا هو إسك أي أيها الحق ألاسك نورنه لبا وهو يابا ايوه حق هو حق وهو شيق دم حق اما وحي ساك صهري حل لك ما وانما وحي يدعون البريه من دون يالله كسوك الباطل وان ما تجري وان الله اله هو ساك ليته اي اهل عليم لك الريه الخبير قيل بدل الم ترى موادا نقي أن الفلك مراكبه الى تجري دراريسه في البحر بد قده مراكب أي مراكبت الصعودة وعلى صعودة بالنعمة الله برواقعه برئيبون إيا الدولة إيا وعباشروا برعانيهاي أي مركة والواليسة ليريكم إياه إنه إذن من آياته من بعد آياته على موجين كواهوي إجريد اي اي ديسة إيا وحدانية ديسة إيا قدرة إن في ذلك أرنت قده لايات آيات تصالياً ووين وحين أوشغين لكل صباع منذ القادة شبلا كل جيز شكوراً ألاكم أحداً بدل قردي مراكيب بد وإذا غشياهم هو مركب كفوله دو دواره موجود هير كالظلال إلا مدهار وانت بدك عادو هير وكسوكه وقرنعي المشا إن إلهك غبان كرتون الله إين مركو واحدا دعوة حي بريان كوي دونتي مراكيب تفولي طويلا مركي كعان بيكون ابوه مركو كون الليل يغلو نحن ايوا كل كائن كرود عنده كبر على دعوة حي بريان الله معبود بود عظا مخلصي يغوا براءة رايا له اب الدين بريلا كل خبض يطويله والله حسليه او بنكيم ادان سديرة فلما غورته نجاهم الله الى كما تبيو بدابيو الى البر كان كانوا فمنهم محاكمه مقتصد مثل برير حادث تاغيو قال انا ناي مسلم نانا ناي لحدال وما يجحد مديده لآياتنا يا آيات انغا إلا كل خطر مثل ما بدن كل في ايوم بايات خفور كاللماء بعضا أيها الدينو ألم ترى مواذا أغي أيها المخاطب قفل الله الله إليك كل آية مواذا أغي أن الله معبود يوليج إنه قليه الليل هذين كيبو في النهار ما لم تبقى هذا القليه ويوليج النهار ما لم تبقى قليه في الليل هذين كالقديسة وصخرة اللوح سهلي الشمس الرحلة والقمر ضيع سادق فأيدي ستان أيها الليدي فضايدي يجي كل مذل هركاب يرجي واسعون يجري ودريرا إياه إلى أجلين مدل إنتالك كارو مسامن لماك عضيه الدنيا لماسه يجيوه وأن الله إلا بما وحاق تعمرون سماين إيسان خفير حققال بيهيه ذلك صببك وحاوه يأن الله إيبه هو إيساك كليه أيها الحق ألا دفع السغن وأن ما وحاق يدعون الضريا ويرون ايان يعبد ايان ان دون الله كسوك الباطل فاعوا بك جريوا وان الله اله هو ايشكري اي اي العلي الله قريه القدير اي وين الم ترى موذا نقي ان الفلك مراكبتها اين تجني سعوتا في البحر ما تقول هذا يكون سعوتا الله الله برواقبي اي لسحوتا ليريكم ألا إنه إذن تسيو من آياته الدلة دواهوين قدرة دي سكوتوصين آيات قاركا دينه إذن تسيو إن في ذلك أرنده قداده وحاقسوغن لآيات تصاليال لكل صدار أدوان سفر بدا كله وقسوغن سكور محدين بدا وإذا غسيهم حدود دواول ضفكي مركبك موجون هل كالذلال الدرورة لمدة دعو بريان معبود مخلصين يغبرة اعتراية له ايب الدين بريضة فلما قرته نجاه ان لكم سمتبعيه الى البر بل كماركو كاننا فمن معاكمة مقتصد من كفر إيه الإسلام بعد وقتها وما يجحد ديدي مايو ما بآياتنا آياتنا إلا خطار كل خطر مثل البدا كله أيهم بأديده كفور قال لما kayu annasu tagurabakum kul kayerma gud watin markii qudridi ebal laqada digay wahdaaniyadi iyo rububiyadi illa aday ay amarkan di caamaymi lay shaq digayo maalinta dambe qiyaamo oo maayn halisa kerduun malmaan aduunka tilmaaneed agar ki doontid aya yerma gud inta la sameeyo dadkii وحيى لها دبائينا وأن لك لا تريه الشيطان يأديه وإمن قال تعال فبيوحو لي يا أيها الناس دادوا السادة الأمتاعي اتقول ربكم ربك إذن أبورتيك بقى واخصوا وانا أدك عفزتان يوما لا يجزيه احتري والد وضيه للي عن ولده وسن مر هذا المهج وحتر ويداي فغيره أو لا إدكَرَ ضحوقاً كرتاناً مجدود ألقِ هدين أجاني إنه سُوَلَد وحترى ولدك ألقى وحماتري كرى ولا مولود مجدل علي هو كل ذلكنا جازم مد وحترى يا ما أن والده أبي سد الحجي شيئاً وحراساً كترى إنه عد الله الى إلى وحيه ومال انتها حق المدفة السوق كل هذه السوق ومال انتها هي ايماني وحيالا اذن دع البابنا ايه اللي يدين شكا ايه فلا تغرنكم يين اذن خلد الحياة النول الدنيا هو ولا يغرنكم مرلبا ديو سن بالله خلد بله الهدو شئس يدبعادي الغرور الشيطة. كل شيطاني الدنيا Ba baasarka harada, la bada jajan o edun jana, isukan maharin, iblisna, osuasi jabenkuu, sekin, o sen kuoran, elä medjiru, achira Nar hisa medjiru, sen medjiru, narmedjiru, navadatakal, edin jošakais, uachtikaavo. Juusan sajdansi da kullihin, jaj juanna, idin usaaturdan bakum, كايلالية كفرقة إيا مع السيد واخصوا ونحن آهد كالبغدان كارهان يوما مال ولينا ووسا جازي بدو عين عن والده أبي الحدي شيئا وحبا إنه وعد الله يبوها حق فلا تغرنكم كي إذن كذين الحياة من الدنيا وصيصة ولا يغرنكم يوسا إذن كذين بالله بوين الغرور الشيطان يسنئذن كذنو إن الله عنده علم صح وحيالي إبوه اللقاري وننك الله قولي يا مفاتيح الغيب رسولكنا عليه سلاة وسلام أوشاق وأؤيري مفاتيح الغيب سبعة خمسة مفاتيح الغيب خمسة كل كان آيادن بو أغريه شانتاس آيادان لوشاق قال تعالى تبو و يرينا لا اله عنده وعلى ان اكتي لا عند غيره وعلى كصور اكتي ميلا وعن علم صاع صعد قيامه الى الايمان والوغي الى اجره ثائل إلى الى كل كدرس لكن غور الايمان ان إل اغلما الله عنده انك لياتي توسع علم صاع ساعه قيام اقوم لي قال واختي ايمان هيت قال لك ليبيا تيزيتا الله اما ان هو علينا ويري لا تأتيكم إلا بكر سلمى فلانا اي يكون من واكو لبوا وحوى وينزل الا دجيه الغيث الغربك والروب جول داي الله هذا المرك انتي ريوتي هي انتي فاليزي هي انتي ضروري حدكت أرتيب بانجران بالروب كده سورة سورة نغتك دونا وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطه قولتها انددوه اينا الروب كي لكن انت امامل كيبا ارساني سي او عمان نقال نالاي اما حدها فيرين جرته اما الدباي لا فيرين جرته اما فالولي جرته او الحماركي سميات ثلاثه امان ايه اللامه ايه اربعه دبعه لا اللام فيرية اللامه غورتي لي بوتكي كالندان الذي يردل الغيبه من بعد ما قنطه غورتا انتي وحتوم ايسي القروا كلكار روبغور امنا الله وكيل لابد وكو ينزل اي بكليه تهتاجيه وعود واحنا روشا كوجيره هذا خف خور بداي ليله علاوشينا كوزنتا وعيد متعدد مثل وصدع عفر وحوه يهي سؤوه يهي النوع هو ويعلم أباه ما في الأرحم حميال قدوه وحكو جيرا حدو أولاد يهي يهي دوعك ليهي المقالين قدوه وحكو جيرا اللي كان يتايقا أفا حدان ما أنت وحيد دخلي يكسوك لي إيجورناتها دي تقاني تبريئ متقان بنته و تدري تدري موجا نفس ما ماذا هو هاي تكسبه شقايزا ده أنت غد نبري نفند بري, بري وحش شقايزا ده أنت ملافره شم حاجاتك كلها ده أنت ماشة تقول على تيوال لا يخن بل تقول أن بتدخل على دعي لكن حاجاتك كل ده أنت العلم عند الله وما ما تدري نفس نفسين موجا بأي أرضين من كي أي تموت كلها ده أنت ويا وحاسو إن الله علم الخبيب إله كليهته وحيه قل قويه إساسه ومفاتحه الغيبه بعد ما يأيقان باتد مارا له قرأي أما وحاو الكجره إلمه إلا شيقه أما الروب قوره إيمان إلا شيقه أما ماشى تقول لمن يسو إن الله إله عنده أكتشى كليهته وعقصه والله عند غيره أنقبك الأكتشى علمه ساعة ساعة قيامة أقونت الله يقتل وينزل الله تجي الغيث تروك ويعلم الله يقال ما في الأرحام المقالين قدي وحكجر الله يقال وما تدري نفس نفن موغا ماذا تكسب وحأي شقيسا دونت غدا بغيت وما تدري نفس نفن موغا بأي أرض ملكي أي تموت كل من إن الله إلى علم الله أحجري انت لشي قيبة و أقوم بنوه خفير ألا حقه و أقالوه النبي الله سليمان أيها النبي الله سليمان ننوي مركز يريا النبي الله إن وقتك يجي دمالي واحد وحوسك إلا ماهوك intaw waqtiga iga iga dema inaan kula jogu laba doziyo wadafida ajju yimi aad ku suuranin buule wa male kulmo khalqun nabiyullah suleyman salaamay umruki sibas dowr khalqu inda marku kallafatay iliya كل السؤال اي دونا يا محان دونا يا تبايني اي داكسنشي سايدي مو اي داكسي او ماملوك كبه بيك اماشي اي نفت الله اي خارو بلك اه ملك اوه يا اباني وحوزة تبايني اي ديفت قولك قداشها اللي قمري تبايني عن اللودي اللي النبي الله سليمان كي كله او محده دوريسي ماشى النفط اوغا قبل ايه رفقانته ايه يماشى جوران ليه بنا او حقاوغا قبل ايه قولك ايه ماشى مجرعك الدول ايه ذي النفط هذي مجرعك قولك امانات كل من موغي تدري نفسه ان في موغا بأي ارض ملك تموت كل من ان الله معذوك عقا عليم الرب اقام بلا واحجر اليك خبير حقال سورة السجدة ألف لام مسجدنا والليلة سورة سجدنا والليلة سجود أيمن دون تلاه هذا كجرت إنما ليومين بآيات الذين إلى ذكروا بها خر سجدا لكم على عافنتها سورة سجد الليلة سورة سجد وسورة بسدنية كبر فلس الغراغ مركين كبلونه سورة الفاتحة رب الناس نؤوضن أقول يا طبري أفرناه وياي سورة سورة سجد سورة سجدة وحيق المتاعي سورة ذي اللوغو باللوضي الحروف المقطعة وانا سورة ذي تطبيتهم نادو إذا قلنا واحد نقوشاقنا إلا سقالي اللفاتان سورة ذو إليه سورة السجدة وصورة مكيف وحيق المتاعي سورة ذي سورة ذي انت سوبانوه عليه سلاة وسلام وكنو في مكة المكرمة أهنى سدحية وانسانو وهي سورة ذو لعي سدحة السورة دو. اقرأها يا جميل ااياها سورة السيد واياتها 30 اي صد ايدود تبع عادي تكون قاني صور كماكي يا اوصول الدين هي اصل التوحيد اذكر في دونتها سورة السيد بلاواتي واتنا ابداو هذه السورة وها هي سورة السيد بلا يا بسم الله علمك مر عقيم بدن اسك الشيء علي الرحمن نحرز جرادوما ولا قرتن نحرز ده الرحيم مدقاره عنيد نحرزته ألف لام ميم الله وإله ما أعلمك بمراده إلى أولاد جنتيسا بذلك الحروف ألف يلام ولاده لا يغت تنزل الكتاب كتاب عن قرآن كأدب جنتيسا الله ريب شاكي فيه دجنتا قلها إذا كنا من رب العالمين أنك ربك له أبوتان معملا حقي أياه لك أددية أما حقي إيسا شكي وغا سونا إن رب العالمين كيفي شكي كما سونا وحلوح شاقينا شكي كما سونا وحقيقة علمي ورنا وكما دمويسو تنزيل الكتاب كتاب كان شرفت البدا القرآن كأددين إيسا لا خيب الشكي فيهكو مصقنا كتابك القديس من رب العالمين انكى رب حق حق إن لقد جيهي وحسكئو كجره اللاماركو حقيقا عدانو خدي قران كي اوصيدها ايهاي وإلى حق إنو كي يمدو سلسكي كجرين هداسيو حقوان لين قال الله عمقا ان يقولون موحى ايليه ان قال الله افتراه محمد الله قران كانون من رب العالمين كم إنه محمد بها أنت بل إنه محمد أنت هذا هو القرآن الحق متسقون من ربك ربك حقي أيوك سقنياه وعن القرآن اللي أصدقى الله سقاي لتوذيره إنه الرسول سبحانه وديكتب قوماً داد عربوي وصل ما أطاقه مؤمن من نذير نحدودك من قبل كأذيك هورطاء والرسول عربي الله ديري ما سوى دوانين إسماعيل إبراهيم أيها حجازي من إيقونا انتا صنعا كدن بايزن؟ قل كددو ميين وان دين ورحين بايهاية اما قولتان عاجين تا فا... إيقو النبي ياشا بنو إسرائيل قل كي النبي تقوى مدبع منجره كواسا ديك دوكوب بضمي كانت بنو إسرائيل تصوصهم اللهم بياه فكلما هلك النبي خلفه النبي سنك إشكوهنجره Häntäkään niin tuo karalla jiri-jiri, ammakuvaan ja ujennut laimarko, liittymära. Hän asuu digi, kaupungin tautikuras, Arabi. Maa te homosanoin, minä tiedän, hän asuu diga, enkä ole tietäjä ortaa. Ikäinen, hän pakkadaan Baya, pakkadaan Baya, lähellä ei kuhaa luulana. Tuntaa, هم يقولوا هو وحي كفار قريس ليه افتراه وحا قرانك أبورتي محمد بأبورتي بل إنه أبورتي هذا الكهدا إه هو قرانك الحق لباو من ربك خبك الحقي أيوك لتنذيره إنه دكتت قوما بده دكتت بألوه دجيه وسن ما أعطاه مؤمن من نذير حدودك من قبل كاذي قرطة لعلاهم إيجانا وحي مزينهين إنه يهتدون كان هناك قرآن كان لديه وحشيكا يراعان وحكريبا يكاران وإمام قرآن كان لديه كان لديه حرم في إمام مبين أي أهل لك عبري سبحانه كان لديه إمامه و أخر جهوكا ما كان لديه إمامه هذه التي تقعيد كباب الله الله براني قال الذي أحد خلق أومي السماوات إلى الريال والأرض غلالريال وما بينهما إنت أولا عيسى يددوك أبو ري في ستة أيام ما الملحة يددوك أبو ري أولها الأحد وآخرها الجمعة حد بأو ريال ريال أحد بأول ريزي ملك أحد إيا السنين إيا ثلاثة إيا أربعة إيا خمس إيا الجمعة اللي إحدى سألها أبو ري سبت وحلم أبو وحي اللحظة ما المضى لا أبورين وحي يقول من في سورة فصلة يقول أيام بوحي لا أبورين قال وصدق الله إذ يقول قل لا تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداد ذلك رب العالمين وجعل فيها الرواسية من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أخواتها في أربعة أيام لبا كرم سواء السائل ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال الله وللأرض الارض يا ضعنا كرها قالت اتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين سولح لي مدن ملك اساسا لوكره اومي ولبا وحد قلك لبا لو مي. مي انت تشهدو فشان لبا لو مي كان لبا لو وقال قلت لكي يتعلمون من مالك الناس ما لكي يتعلمون من الناس دون هذا ما يقولون رب يريد سبحانه ولقد خلقنا سماوات والأرض وما بينهما في ستة أيامين وما مسنا من لغة وحنب إيا النغمي ودال إيا قارين مال مالك يهود با اللغة سيئة أغتر مالين تن طبعات أه من الله و كل كما أرسلنا سنايو سوين ذلك يا ما كم أمسنا من لغو دلو تابنا يا أمره إذا راد شيئا يقول له كن فيك وحقات بيننا تأنيق لنا برائي أما مدلوا وحواري كري وما أمرنا إلا واحدة كلام بالبصر كل شو ساز يسالني كل كاسوقة وما في ستة أيام. المليح يقولون ثم ككل قلبه استواه إيغاك علي على العرش عرش كوركيزا استواه يلي به وقرت الدنيا لدسئ اي وما قوليه اي رب دونك هذا بحي علم يا قدرنك وكوباي ذاتو فوق العرش باين من خلقه لا ترفع عليه خافض قصورنا صونا ملك لكم حدادات حد كي تنيدن مسكنان من دون يا كسوك من ولي ما مولى اذا ما مولى مقبتا ولا شفيعا من دين يرجي يا فلا يا فلا تتذكر خصوص ملي هيدن ميا او عمكرنيسن ميا ايله كلغي ليدن غارغو يا خالق مدبركا ان اد مدبركا ان اد رميسان رعدان يني ميسان ميا ما هو معقولي ما هو قوي قد غبصنيسانيه انا ندلو دخلي الله اي بوحه الذي يعتك خلق اومك السماوات كل ريال والارض لولا ريال يوم بينهما أنت ولا عايزه في سته أيام ما الملي حق جوده اتقومي ثم كجدالنا استوى هكذا على العرش عشية كوركيسه استوى يليق بجلاله وعدمتي لا نغير ولا نعدل ولا نشبه ولا نمثل ما لكم إذا المصون من دونه الله كسر من ولي المعملة ولا شفيع الارجية يا فلا تتذكروا ووين الوانزمت إمام مالك بأنين لو ويده استواء أوريه المسلمة خلق إخوارا معناها نواقرنا لغة عربية ويقين إمام مالك بمذرهم أو إيري كيف استواءهم على العرش عرشي يقول كي سؤال بكو استواءه ويجعلنا إسدابيها إمام مالك أحييري الاستواء معلوم هدانين العربة طيب إمام مالك مدينه كله هزين العربي كلمة الاستواء معنى هذا النغة العربي لكن والكيف سيدا غبي الاستواء ذي مجهول إنما يقل والإيمان به واجب إنه رب عرش يكر كي سيكون الاستواء ذي إلا هم يواجب والسؤال عنه بلعب قطين لو يديه ممغا سؤال شاكو كنك يفتدعوه العصب كنك يسويديين لا يسويديين وسؤال عصب انت ان نارق باكوامي قربكو درا و عني هذا المبتدي متكان متلاف لما و انا محمد لويدي لو و انا صحابتي لويدي و ان تاريخي خير القرون لويدي بوو لويدينا بو من عاصمة غومار اذا فيك استوي هواك يدبر الأمر من السماء إلى يدبره و الأمر الامر كونك من السماء قرية يرجو كمالها قرشي مركب لفولينا إلى الأرض دلكوا مملها ثم كجدلبا يرجو وح إليه إلى الله من السماء مملها في يوم ما لنجده كان مغداره ما لن تقدر كذا ألف سنة كونجو أو مما كي كملا أتعودون ترزتان أو وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعودن أي لم مال انت قيامة وحيلا ارتاهي كن سنة مأدونك ويهلك مال انت قيامة لك فره بضان يالك احتالة المامي انتو صدا وحومي عرشي كوركي ساكو يستيواذي هلك ماملك كفلين ايا ايا عالم الغيب والشهادة هل فكبو جيرا انكوا كتا عالم الغيب وحقرصون ايا وشهادة وحمغضا لقد قلت أعلم الغيب وشاد العزيز الله حق بضم وأنك كاذا قلت الرحيم لأنه ريسول الذي عزيزك أحسن وناجي كل شيء وعلى أركا كله أيه وناجي وخلقه ومي وبدأ لو خلق الإنسان تبقى بوريتي وحلق بالله ودقي من طين ضاب ثم هذا جعل إبيل نسله آدم فرع سعينك من سلالة بق الله سعر سعي من ما إنبي الله سعر سعي مهين جلس ثم كذلب سواه الله إنسانك السمي أو أن فخاف فيه إنسانك قديسة من روحي نفط إبلا وجعل إبيل لكم إذنك السمع مغلب إبيل يلي والأفسار أرق يلب إذن يلي والأفتة لا بيالبو إليني يا ليه وما أدري سدام إنت الله إلين وماي حدنا قليلا وحاير ما أتغير إنت تشكرون ما عدنا إذا سدام مركز إلين يا ليه بني آدم إنت الله وما نشل جوجي وكون وجوداً بعير وجاء الله كلهم صنع ولا بزار ولا فيد كل خمخر بني آدم الله صميه أرقنا الله صميه لابو حكوت عن الله صميه لا عن مشي جوجا ولا خوكم يا له كل إنسان يجوقي سمحوا تريل كل خنتين سيد يا نو جوجي ايها الذين معانقاس لو ركباي كل خاصو خول ماخلايا وحول باركايا وحول, باركا وحول بقرانايا ما كان معانقاس الى ايدين كو ابوري يمو قال كان كلي قرخ فدان الا ايدين كو ابوري الاهي ايدين ابوري انا رميزان او رعدان او كل شكرسان حدين لا فيلاي لا ايدينكم حايو شكركم قليل جدا ما هدنا قينو أدبو إليه يدب الله أهو مامورا الأمر طلظة من السماء القرية أيها مامورا إلى الأرض دول قوصه مامورا ملائك بفريسة بحي أجالي أرزا بحي أروح قرب ملائك تالو ديبا إياه إياه أمرك فريناي ثم قداد إياه يأرجو وحاكورا إليه إلى الله عملك يوحي إلا فريسة في يوم الماليم قده كان هو هذا تقدارو مالك قياسي 1000 سنه كونكم مما فيكم اذا تعودون ترسدان ذلك احقصا وامها مليبه عالم الغيب وحقسن لي يقينيا يا وجه هذا الله بذبه العزيز الله ضامك هكذاك الرحيم أن عريس بلوي الذي الله احسن هو كل شيء وعلى ارك دمانت خلقه او خلقه أبو رديسيبو ونجيقراك له وبدأ أبو خلق الإنسان بدك أبو رديسا وحقك بالله من طين دوبدي أبونا آدم لك أبو ريو ثم كالجدالبو جعل أبو يالي نسله إنسان كفرعيسي من سلالة سعصع خلاصة يبدو من ما إنبياء لك سعصعي مهين جلحسا ثم كالجدالبو سواه أبو إنسان كسمي أوه نفخ أبا فوفي فيه انسان كغديسه من روحه نبتي بلا قارك ايو كو افوفاي لكم زينكا أسمع مضل ولا بصار ارك ولا فيده قلبيه قليلا وعاير ما تجر تشكر انت دلكم هذه الانسان شد امرك ادله تتم عيد لوقدا دغاي قلدي منكر لو بصي جاي قيامنا دي الله بلسي وإلهي لايانره حدان و لمنو kulkana lagu digu aradana untu laf iyo lut ba hallu ka ku darano wadambaalla soo samayno amaashi laga soo saara inta la wado faqalu hayada qawrush guday qulaba nayna jaddiin u soo kulka sarre hum iyaga biliytaay rabbihim kam digood la kulmidi bay kaafiruna baynina qawu ay baas gaanyow aan diiday ilaha hadaw idin la hisabtamaya idin abal marina ya sanay diiday haddide iyaga bay goda ku arki doono aya arki doon aya looga وقالوا حيرة ذن قالوا أيضا ظللنا حذان اللون في الأرض بل كذية إنا أن جميعنا في خلقه أبو رض جدها وعنا هنا كديد الأصوب بالوركود هم يجا باللقاء إربهم رب يقود لكل مدي كل كل ماهم بي كافنون والله أعلم.